الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم يقدم لكم هذه المذ. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات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 والوقوف بين يدي الله الكبير المتعال إن هذه القضية قضية أنكرتها الملاحدة واستهدأ بها الكفار واستبعدها المجرمون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا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 في كتابه في اللوح المحفوظ كل من مات وكل من احترق في طائرة وكل من ابتلعه تمساح وكل من تمزق إربا وكل من تقطعت أشلاؤه وكل من ذهبت في باطل الأرض أعضاؤه فإن الله جل جلاله قادر على أن يبعثهم ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا فوربك لنحف غنهم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 خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشيائين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أي باركين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا في كل عصر طاقية وفي كل دولة متجبل هؤلاء لينزعنهم الله أمام الناس ويذنهم ويهنهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مخضيا ثم ننجي الذين استقوا ونذر الظالمين في فيها جفيا هكذا كانت قضية البعث والنشور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 وأن يقوموا وقد تحللوا في باقن الأرض ينزل الله عز وجل من السماء ماء سخيلة كمن الرجال فينبتون كما تنبت الحنق من مجر السيد وتنشق عنهم القبور ويخرجون إلا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ثراعا ذلك حشر علينا يسير هذا من أيسر ما يكون عند الله عز وجل أن يقيم النار وأن يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ليوم يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا بالطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا يوم يخلج الناس من الأجداد هذا البعث والنشور ولكن الناس دفنوا في أماكن شدة وفي بقاع مختلفة دفننا أناس في الصين وبعض الناس غرقوا في البحار ولم توجد أجداتهم ولا جسسهم بعض الناس مات محترقا في طائرة لم يجرق له شيء بعض الناس مات منتجر في بقاع الأرض وأرجاء المعمورة يبعثهم الله ويجمعهم في يوم وهذا يوم الحشر جمعناكم والأولين يجمع الله الأولين والآخرين وذلك حشر علينا يسير من أيسر الأمور على الله عز وجل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 أي جمعت كما تكور العمامة ذهب بليقها والطفأ ضوءها والنجوم انتدرت أي تساقطت والشمس فشطت أي ألغيت أي كشت في هذه الشهادة لا يجعلها معتبرة الكشت هو التغييب والإلغاء والشمس ألغيت يوم نطل السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فإذا شقت السماء فكانت وردة كالذهان وردة الدهان وردة شديدة الحمراء فهي السماء الدرقاء تطير سماء حمراء وكانت وردة كالذهان والسماء فطرت أي تشققت ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عزيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا تبدأت معالم الكون ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتم منافرادا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا سيغت الجبال فكانت سرابا وتبدل الكون البحار فجرت البحار التي يرى فيها الناس الماء تتأجد لهبا ونيرانا وفجرت البحار أي ذهب الماء وجاء النار وخرجت النار من باطن البحار يرى الناس ذلك؟ وعندها والناس قد حشروا وهم نحشرون ويجمعون وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هكذا يحشر الله الناس يأتي كل إنسان معه ملت يسوقه وآخر يشهد عليه أو سائق ملت يسوق وشهيد من أعماله يأخذه وإذا الناس يتجمعون في مكان واحد وعندها رملت الأرض او الجبال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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القحار وترى المجلمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجذي الله كل نفس ما كسبت لأن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليندروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب لذلك ذكر القرآن الناس القيامة بآيات تصدع القلوب وبآيات تخوف المؤمنين تجعل القلوب توجا القيامة الصاخة وذلك يوم التغاب يوم يطهر من الناس ويعلم حقيقة ما فرطوا من أيامهم وأوقاتهم وأعمارهم كيف أنهم ضيعوها في الملاهي والصوارف والشواغر مما لا ينفعهم عند الله عز وجل ذلك يوم التقابر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإن القيامة يوم واحد لا أكثر من ذلك إنها يوم القيامة ويوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إنها يوم الطامة ويوم الصاخة والقارعة وهذه المسميات التي وردت في القرآن من أجل تخويل في الناس إنه يوم يشر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه المعالي تبدلت والأرض بجلت والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عندها قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح الإمام مسلم قالت يا رسول الله بدلت الأرض غير الأرض والأرض جميعا تبضته يوم القيامة الأرض في قبضة الجبار جل جلاله قالت أين الخلق وأين الناس قالهم في الظلمة لأن الأرض سوف تظلم الشمس كورت والنجوم انتدرت والكواكب انتترت أي دثرت الكواكب وذهبت وضمحلت وذهب دورها وأظلمت الأرض وعندها ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفق فيه أغراف إذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون عندها يقول الناس في الجسر أي على الصراط أو في الظلمة بين الجسر وبين الأرض التي وجلت وأخذت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 ولم يُعمل عليها خطيئة هذه الأرض تبدل ويُوتى بأرض أخرى والناس على مقربة من إن إنك لو أنت هذه الأرض التي نعيشها حدودها حدودها وفواصلها وأين تنتهي ومن أين تبدأ ومعالمها نتبين لك أننا نعيش على أرض بقدرة الله جل جلاله وأن قدرة الله باهرة وأن عظمة الله جليلة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وعندها قد عن الناس وحشروا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين قال له يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج ما معنى أفواج يا رسول الله قال يحشر الله عشرة أصناق من أمتي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 أرجلهم أعلاهم يصحبون على وجوههم وبعضهم عمي وبعضهم صم بكم يترددون وبعضهم ألسنتهم قد تدلت على صدورهم يخرج القيح منها يتقدرهم أهل الموقف وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون, يلبسون ثيابا من قطران لا ثقة بجلودهم قال صلى الله عليه وسلم فأما القرد فالقتات الذي ينقل الكلام بين الناس ويسعى بين المجتمعات دمارا وخرابا وفرقة وشتاتا ينقل كلام هذا لهذا وهو لا يعيث إلا في الأجواء العكرة نفسه مريضا وسررته خبيثة وقويته سيئة لا يرضى أن يكون الناس أحبها ولا يرضيه هذا ولذلك يسعى لأن يفرق بين الأحباء قال وأما الذين على صورة الخناديث فأكنت السحط والحرام والمك أي الجباية الذين يجبون أموال الناس بالباطل ويأكلون أموال الناس بالباطل جباية بقهر السلطان وبقوة القانون بغير وشحق حتى ولو كان كذلك فإنهم يؤتون يوم القيامة ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هذا والله حقيقة وليكونن لأنهم من الأمة على صورة الخنازير قال أما المنفسون أرجلهم أعلاهم أرجلهم أعلاهم ويضحبون على وجوههم فأكلت الربا في الأمة كل من أكل الربا يأتي يوم القيامة منفسة قال وأما الذين تدلت ألتمتهم على صدورهم الذين يقولون ما لا يفعلون أما العمي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 فلتفتك به حتى هنا بعدين مداخل لو سمحت يقول لك عندي راي راي عندك راي مع الدين عندك راي خلاص تعال يوم القيامة بشوف الراي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أجل له الرحمن وقال الصواب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس والهمس حركات الأرض من تحتك فأنت طال عليك الوقوف الوقوف وقال عليك الموقف تحذك رجل توتقف على أخرى وتنزل هذه ترفع هذه هذه حرسة الأرجل الحمس أما هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين جمع الله الرسل والأنبياء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 من الشات القرناء لما نطحتها ثم يسويها الله ترابا إذا كانت مالك الشات عندها قرون نطحت شاتا بغير قرون أخذ الله للمظلومة الحق أخذ القرون وسلبها من القرناء وأعطاها الجلحاء وقال لها انطحيها كما نطحت ثم يسويهم بعد ذلك ترابا وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أن أمره قضية كما يقرر كما يقضى أمرا فهائم إن الناس يقفون جميعا على صعيد واحد إنسهم وجنهم وملائكتهم ورسلهم وجاء الجبار وقال الوقوف الناس وعندها يستظل بعض الناس بظل عرش الرحمن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 عندها يقول أهل الإيمان اللهم أنقذنا من هذا اليوم ولو إلى النار قضنا إلى النار هرحنا من هذا الوقوف ولو إلى النار وفي تلك الساعة يقول إبراهيم اللهم إني لا أسألك إسماعيل ولا إشحاق ولكني أسألك نفسي ويقول عيسى عليه السلام اللهم إني لا أسألك مغيب أو الذي وردته ولكني أسألك نفسي عندها يبدأ الحساب بالشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشفاعة الكبرى سميت كبرى لأنها شفاعة في الإنس والجن والفجار والكفار والأبغار والأخيار والمؤمنين والكافرين المتقين والمجرمين كل الوقوف والملائكة وكل الأمم يريدون أن يبدأ الحساب يأتون آدم والناس الوقوف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 وقبل هذا يؤتى بجهنم وتقف جهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها حتى لا تتفلت ولو تفلت لأكلت أهل الموقف وهذا يوم الجاسية اليوم الذي تجس فيه الركب ويجس في الخلائف على ركب إذا زبرت جهنم جسأ كل واقف على ركبته وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها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 وقد اختلف أهل العلم من أهل السنة هل الميزان واحد أم أن لكل فرد ميزان والذين قالوا أن لكل فرد ميزان يصدروا بقوله ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفسه شيئا ولو وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكف بنا حاسبين يوضع الميزان وله كفتان وورد في الآثار أن الميزان إذا سقل في الدنيا إذا سقل الميزان في الدنيا نزل إلى أسفل والميزان في الآخرة إذا سقل ارتفع إلى أعلى كلما زالت الأعمال وكلما سقلت كفة الميزان كلما ارتفعت كفة الميزان ورجعت وصارت أعلى وهذا يدل على أن ميزان الآخرة يختلف وهو ميزان ويمكن أن يكون ميزانا واحدا يزن للخلائق جميعا وهو أسرع الحاسبين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 شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنمتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعبلون ذلك الظمنكم الذي ظنمتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاترين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم فما من المعتبين أن يطلبوا العتاب ويقولوا ما عليش وما كل قاصدين فما هم من المعتبين وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما في اعتذار يوم قدم الله إليك كل الحقيق والبراهيم وأقامتك في الدنيا وزودك في الجباري من الخيرات وأصبغ عليك من النعم وتعبدك أن تعبده فإذا بك تخرج وتلحظ خلف الشهوات وتجري خلف الملذات كل هذا لتعلم أن لهذه الحياة نهاية وأن نهاية الحياة ليست موت وتراب يهال إنما وقوف بين يدي الله الواحد الأخر علمت نفس ما أحضر كل إنسان يعلم ما أحضر وبعد الميزان ومزلة الأعمال ومنذ أن قام النفس وحشروا قرضة وخنازير قبل تطاير الصحف وقبل الوقوف في الموقف عرف كل إنسان نفسه وصنف كل واحد طريقة وعند تطاير الصحف يظهر ذلك وعند الليذان يتجلى ذلك بعد ذلك الصراط وقدم بعض أهل العلمي الصراط أولا أنهم يحشرون على الصراط فإذا خرقوا من الصراط يوثبوا ولكن الصواب أن الصراط لأن من سقط في النار من الصراط لا يقود بعد ذلك لحساب إنما الحساب قبل الصراط ويدفع الناس على الصراط والصراط مزلة أقدام وهي أرض ضحرة أي مثل الأرض الصلبة والتي فيها ما يصعب للإنسان أن يثبت عليها وأن يقف عليها وهو أدق من الشعر وأحد من السيف يمر علي تمر عليه الخلائق جميعا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 أي الصراط كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا ظالمين فيها جثية مكردة وهو جسر على جهنم نسأل الله أن يعافينا وأن ينجينا وأن يقوينا وأن ينور لنا على صراطنا وإذا خرج الناس من الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار الذين اتقوا نجوا وأهل النار دخلوا في النار اتداء وتلك قدرة الله الباهرة وعظمة الله الجليلة في أنه يجعل لهذه الدنيا نهاية لأن بعض الناس أحسن وبعض الناس أساء حكمته وعدانته تقتضي أن يحاسب الناس على ما قدموا في دنياه وإلا أفرجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن أن يكون هذا وما ربك بظلام للعبيد أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من أهوال القيامة ومن كربها ومن غمها ومن شدتها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 وذلك لأن الله عز وجل تحدث عن المكذرين باليوم الآخر ويلوا للمطففين هذا نتيجة لتكذيبهم بيوم الدين ويلوا للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا نتيجة انكارهم للآخرة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 جنة مجهجة يريد أن يلعب وأن يسدر في غيه وأن يتمادى في ضلاله ويقول نار مضمونة ولا جنة مجهجة وحد تلقاه واقف في الميدان الناس يماشين يقول له السلام عليكم صلاة العصر يقول لهم يخش الجنة قبالكم تخش الجنة قبالهم حديقة درمان الكبرى ولا شنو ولا حديقة عبود الجنة تقول شجانه قباره كيف؟ بي صلاة ولا بلا صلاة؟ بي ولا بلا دين؟ بتقوى ولا بغير تقوى؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا مش اللي بتسكعوا في الميادين وضيعوا الصلاوات لا يقول لك نارا مضمونة ولا جنة مجهجها بل يريد الإنسان اللي يفجر أمامه يسأل يوم القيامة فجور معه جرأة شوف أن يزول بيعطي الله؟ ليس بالضروري أن يكون مكذبا لكن الجريء في العصيان فيه ضرب من ظروب التقذيب تلقاه بيعطي باستهتار يعطي لا ويضحك يكلم الناس أنا سويت وأنا عملت وبيضحك بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فجور بجرعة أمامه يعني بعلان يتب يسأل أيانا يوم القيامة وقال قال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا هذا المكذبين سلوك المكذبين قال, قال الذين لا يعجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمع بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار أولئك مأواهم النار وهم فيها خالدون والتقل القرآن الحديث عن سلوك المصدقين بيوم الدين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جداء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجذاهم بما صبروا جنة وحريضا شيء عجيب مصدقين لذلك أطعموا وفعلوا لأنهم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 وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم حدد إلينا الإيمان وزيده في قلوبنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحص عبادتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شفع نبيك فينا يا رب العالمين اللهم احصرنا في زمغته واجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين واسقنا من حوضه سربة بيده لا نرمأ بعدها أبدا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما